دنيا ما تسوى تعالي الهم مضايق حزيل شعل ايامك اماني طرب افراح السنين طرب افراح السنين دنيا ما تسوى تعالي الله ايش من خصالك والمحبة في ضميرك والفرح كنا مطالك رحوا لو خلى أميرك مدي يدك للسعادة زد في مدة يديك الهنا يبغى إرادة ما هو كل مرة يجي دي مجلس وتعاني لهم الضايق حزين شعل الأيام كمان Zdravljeni في v sopahke Tihje v rohke, amel Hzniku, mabiju, jerajke Adfnit tajte ramele Lime ta tezeri humumek على abahal jeumek Vliko دم دم دنيا نام تسوى نحياها تؤلم خلنا وحده وبنقوة نرفع الفرحة علام خلنا وحده وبنقوة نرفع الفرحة علام دنيا ما تسوى تعاني لهم الضايق حزي شعل الايام كاماني Ma froid est célé, ma